امشعل ديا حسام وقف الضب بالظريح تحيه حسام لا يقطعون الجدان امشعل ديا حسام وقف الضب يا حبيبي يا حبيبي هاي زوار اربعينك قوم وتلقى اللي ما مشدك طعك بفوت عنك تتقصن النحور هاي زوار اربعينك قوم ما مشدك طعك بفوت عنك تتقصن شي عيا حلم شيها لو مشت والدم يفور ساعة تصرخ يا حسين وساعة تلطم عالصدق ساعة بالقامة تطبر لك وتعفر الجبين يا حبيبي يا حسين ورا عيني. عيني يا حسين يا حبيبي يا حسين ورا عيني يا لا يقطعن الجدّام نمشي على ديا يا حسين، ويا فبّا بالضريح قلت حيا يا حسين، لا يقطعن الجدّام نمشي على يا حسين، <يقض> <التداء> <مش> <إياه> يا حسين <سجيع> با يا, يا حبيبي <صستقفح> يا حسين نور عيني يا حسين يا حبيبي <التعقول> يا حسين نور عيني يا حسين انت جسمك صار كعب وطافة عليك السهاب احنا كعبة شوكصرنا وبيقطعنا الغراع انت جسمك صار كعبة وطافة عليك السناب احنا كعبة شوكصرنا وبيقطعنا الغراع انت قبرك فربع عينك هي تركضنا الجداء تنزل بكل خطوة دمعه يحيى لك مني السلام حتى دمعة العشاق تزور وي الزائرين يا حبيبي يا حسرة عيني يا حبيبي يا عيني يا حسرة لا يقطعني الجدار مش على يا حسين ولا باب الغريحة قد تحيا يا حسين لا يا باب يا يا حبيبي يا حسين عيني يا حسين يا حبيبي يا حسين عيني يا صار <تصفيق> تقلبوا اليهود قلت لك بدك صار تربه تبوسها شفاه الودود انت قبرك تلس جبدك صارت تروة تبوس أشفى في الوجود لو يذبحونا بنزفنا تخضر الشعى وتزود وليفجرون على حبك ينقلوا بشر يا دم عليك يصير ماي ويروزين العاب جاين يا حبيبي يا خسر نور عيني يا, خسر يا حبيبي يا Ja kun se on kylmä, niin se on kylmä. Joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, يا حبيبي joo, joo, joo, نظرت ادنيستك وين طايح تف بن فارس مضر شلون شفت القمر دامل عين وش قال النظر وش قال قلبك يوم شفت المو Viihtyä viihtyä viihtyä, tämä on ennen hänen. Ishlon tämä viihtyä säbävä alkan turi. Ishlon tämä viihtyä säbävä alkan turi. Ishlon foki elkä سلون عين الكون شافت من حريه سلون شاف حسين دمع على الثرى سلون على الثرى اليوم اليوم اليوم, اليوم عرس الانفط الهندسه الصوتيه والتوزيع حسين الزهيري كلمات والحان الشاعر حسين ابو محمد الحميدان اداء الرادود الحسيني ضي اي من ابداعات شركة وسام الخزعلي للتصوير والمونتاج